إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممزكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشىكم معتامة منه وينزل عليكم من السماء ما أليوط هركم وينزل عليكم من السماء ما أليوط هركم به ويذهبكم ويذهبكم رجع الشيطان ثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثفتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا رعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاعوا الله ورسوله ومن يشاقف الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فدوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم الذين كفوا زحفا فلا تولهم الأذبال وَمَن يَوْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيِّذًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى بِغضبٍ مِنَ اللَّهِ فَقَدْ بَأَى وبئس المصير